لاتي يؤخرهم الى اجل مسمى ولاتي يفهم الى اجل مسمى جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يا في وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ عَلَى صراط مستقيم تنزيل الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ كَذِكْرِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما أنذر قَدْ ضَلَّ قَوْلُ عَلَاءَ كَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَدْ ضَلَّ قَوْلُ عَلَاءَ كَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا دعلنا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوْ لَا لَمْ فَهِيَ إلى وقموا خون ان جعل لاتى اعماق من تولا لم فيا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وثواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وثواء عليهم انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم بَشِّرْهُ بِمَوْتِهِ وَأَثِيمِ كَلِيم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَنَكْتُبُ مَا آثَارَهُمْ ونسرع ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين